موقع رياض القرآن يقدم, يقدم يوم تبي الوجود يوم تبي الوجود وتسود الوجود يوم تبي الوجود وتسود الوجود ام الذين ودس ودس تفرتم بعد إيمانكم لوقل الله لوقل الله ببعضكم تفران وأم الذين بيبت واجهم ببي رحمه الله وأم الذين